وزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل ما معنى الاشتراط وهل لكل أحد أن يشترط الاشتراط هو أن يشترط ويقول محل حيث حبستاني فهذا شرط والله تعالى يعني يعتبر هذا الشرط المسألة في الشرط هل هي على العموم آم الشرط على الخصوص بعض العماء في حديث ضباعة أخذوا على العموم ابن عمر وكثير من المحققين من أهل الفقه لا يرون التعميم إذا الأست عدم وما في أحد من من الصحابة الكرام فعل ذلك غير ضبا فالحق أن الاشتراط لمن له حاجة الاشتراط لمن له حاجة لهذا الاشتراط لأنه يعلم من حاله أنه يخاف على المرور وأنه لو مر لا يتيسر له أو أنه إذا لبس الأحرام سيخلعه أو أنه سيرد من البيت فهذا الذي نقول له اشتراط لكن الرجل من الله عليه بالحج وليس عليه ثمة خطر أو معه فيزة الحج ما في أي إشكلات عليه فهذا لا اشترط لا اشترط هذا حتى المرة الحاوض لا تشترط تشترط إن كانت شاكية فقط وهل الحاج شكوى في هذا الباب تأخر عليه فاتقال بعض العلماء والصحيح أنها لا تشترط إلا إذا كانت شاكية كما في حديث دباعة إذا الأصل عدم والعزيمة مهمة لكل حاجة طب ما معنى أن يقول محل حيث حبستاني ذهب يمر محرم أوقف رجع فهنا الآن تحلل مجانا ويكون شرطه سبق وكان نجاة له فيتحلل مجانا ما معنى أن تكون شاكية أن تكون شاكية مريضة تخشى من نفسها فيها شيء يعني يجعلها ما تستطيع أن تذهب العرفة فيها مرض بيغمى عليها في اوقات ما تتمالك نفسها فهذه إذا اشترطت ليس عليها أن تتم وإن تحللت تحللت مجانا